الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلما ذكرت قصه امراه عمران مع ابنتها مريم وكيف ان الله سبحانه وتعالى كان يرزق مريم فاكهه الشتاء في الصيف وفاكهه الصيف في الشتاء كرامه من الله لهذه المراه العابده الزاهده الورعه التقيه النقيه التي كانت تسجد وتركع وتقوم لله رب العالمين لما راى زكريا عليه السلام حالها طمع حينئذ في الولد طمع ان يكون له ولد صالح لما راى صلاح هذه البنت طمع ان يكون له ولد وكان شيخا كبيرا قد وهن عظمه واشتعل راسه شيبا وكانت امراته عاقرا لا تلد ومع كل هذه الأسباب المانعه من الولد فإنه لم يياس عليه السلام وكان قوي اليقين بالله عز وجل فنادى ربه نداء خفيا ودعا دعا ودعا ربه وقال ربي هب لي رب هب لي من لدنك ذرية طيبه من لدنك من عندك وإذا وهب الله سبحانه وتعالى من عنده شخصا ذريه طيبه وولدا صالحا فانعم واكرم به إنك سميع الدعاء وهذا يدل على ثقته بالله وبالرغم من ضعف الاسباب انه شيخ كبير بالسن وبالرغم من أن زوجته عاقر لا تلد من أن رأسه قد اشتعل شيبا ولكنه مع ذلك دعا ربه دعاء ممكن بالله إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شفيا وهن العظم وضعف هذا ضعف الباطن العظم من الداخل وأما الظاهر قال واشتعل الرأس شيبا فهذا ضعف الظاهر لأن الشيء جليل الكبر والضعف وهو رسول الموت ورائده ونذيره ولذلك قال على المفسرين في قوله تعالى وجاءكم النذير يعني الشيء واشتعل الراس شيئا اشتعل الراس شيئا وهذا السؤال من زكريا سؤال الله تعالى بهذه الطريقه إني وهنا العظم مني واشتعل الراس شيبة، وإني غسل الموالي من ورائي، وكانت المرأة عاقرة. هذا سؤال الله بضعف الحال. سؤال الله بضعف الحال. والله يحب هذا. يحب أن العبد يسأله بضعفه. يعني لو واحد قال: اللهم إني أسألك بقوتك واشكو اليك ضعفك. قال. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنب اعترف بالذنب قال إني وهن العب مني أيوب رب إني مسني استني الظر الله يشكو إليه حاله الله يحب ان العبد يشكو إليه حاله أثناء الدعاء يقول هذه حالي هذا ضعفي هذا فقري شوف موسى قال رب إني لما أنزلت الي من خير فقيلة أنا محتاج إلى خيرك يا رب أنا محتاج إلى رحمتك أنا محتاج إليك فإذا كان يسأله بضعفه يعني ضعف العبد ويسأل الله تعالى يسأله لنا ربه ويشكو ضعفه إليه فإن الله يحب هذا الحال العبد الله يحب للعبد أن يتبرأ من حوله وقوته وأن يثق بحول الله وقوته فيقول ابرئ اليك من حولي مفر لا اتكل الا عليك اعوذ بك من ان تكلني الى نفسي وهكذا فانه سبحانه وتعالى يحب ان يتوسل اليه عبده بضعفه وعجزه وافتقاره اليه ولذلك قال موسى قال موسى رب اني لما انزلت اليا من خير فقير وقال زكريا ولم أكن بدعاء ربي شقية المعنى متقارب لم تكن يا رب ترجني قائدا ولا محروما من الإجابة بل لم تزلبي حفيا ولدعاء مجيبا وألطافك تتوالى علي وإحسانك يصل إليّ. وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة جعوات السابقة فسأل الذي أحسن إليه سابقا أن يتمم إحسانه عليه لاحقا وجمع بين نوعين من التوسل التوسل إلى الله ببيان حال الضعف والعد والتوسل إلى الله بأفعال الله وصفاته سبحانه وتفضله وإنعامه وشكى حاله وقال وإني خفت الموالية من ورائي، غفل من يتولى بعد على بني إسرائيل أن لا يقوم بدينك حق القيام وأن لا يدعو عبادك إليك زكريا نظر في من ترى من حوله ما رأى واحد رجل يقوم بالأمر قياما قويا ما رأى شخصية تحمل الدين حملا يتم به المقصود فقال رب إني خفت الموالي من ورائي الذين أتركهم من بعد الرعاف أريد وليا أريد قويا أريد ولدا أريد ذرية تقوم بعدي بالدين انا قمت في بني اسرائيل لكن اذا مت ما أرى بعدي واحد مؤهل واسالك عبدا اسالك ولدا مؤهل ان يقوم بالدين من بعدي يرثني ليس يرث المال وانما يرث العلم والنبوه يرثني ويرث من آل يعقوب ميراث العلم والعمل يلي امر الدين ويقوم به فسأل الله ولدا ذكرا صالحا باقيا يبقى بعد موته يكون وليا من بعده نبيا مرضيا صالحا فقال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارث رب لا تذرني فردا وحيدا رب لا تذرني فردا ليس لي عقد رب لا تذرني فردا عقيما أبتر لا ولد له ومع أن النبي يكفيه أنه تبعه من تبع من الناس وعلم الخير ونشر الدين لكنه ايضا يريد أن يكون له ذريه تستمر على نفس الطريق وتقوم بالأمر من بعده لأنه رأى إبراهيم وبعده اسماعيل رأى يعقوب إسحاق وراه يعقوب رأى يعقوب وراه يوسف رأى سليمان داود وراه سليمان رأى أنبياء لهم أولاد قاموا بالامر من بعده فيريد زكريا مثل هذا لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يريد من يعينه على الدعوة والدين <تصفيق> إذن زكريا طلب الولد كما قلنا سابقا طلب الولد ليس للدنيا ما قال يريد ولدا يعطف عليه إذا كذرت وينفق عليه إذا عجزت عن التفس وأستعين به في أمور دنياي ويخدمني إذا مرض لا يريد ولد يقوم بأمر الدين معي ميراث النفوة والعلم لم يطلبه لينال به حظا من الدنيا وهذه العلو الهمه في طلب الولد إن الو... يريد ولد يريد ولد عالم داعية مشاهد كما ذكرنا في صفة سليمان اراد أن يطوف على نسائه لكي تأتي كل امرأة بمجاهد في سبيل الله هذا هو العلو الهمه في طلب الأولاد مجاهدين وكذلك قال عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء لا نورة وقال لا نورة ما تركنا فهو صدقه أي شيء تركناه لبيت المال أي شيء تركناه لبيت المال لا ياخذ أولادنا شيئا منهم إذن الأنبياء لا يورثون طيب كيف تكون الوراثة إذن لأنه قال فالآية يرثني ويرث من آلي عقوف واجعله رب رضية فما هو التوفيق بين قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني وبين قول عليه والسلام إن معاشر الأنبياء إن معاشر الأنبياء لا نورث ويقول في الحديث لا نورث وزكريه يقول يرثني فكيف التوفيق بينهما الجواب إن معاشر الأنبياء لا نورث من جهة المال ما لنا نرث لو مات نبي وله مال لا يتقسم تركته على اولاده وزوجاته لا تقسم ماله للمسلمين لبيت المال طيب وقول زكريا يرثني يعني يرث العلم من بعدي يرث النبوة من بعدي يرث سيادة بني اسرائيل من بعدي يرثني ويرث من آل يعقوب وكذلك قوله تعالى وورث سليمان جاوود ليس معنى ورث عنه المال وإنما وراثة النبوة وراثة النبوة يحيى جاء بعد زكريا ورث النبوة لماذا لماذا لا يرث الأنبياء لأن الله بعثهم مبلغين وأمرهم أن لا يأخذوا أجرا <تصفيق> قل لا أسألكم عليه أجرا وما أسألكم عليه من أجر فلألا يظن الناس ان الأنبياء يجمعون المال لأولادهم فقال أفضل الأنبياء مالهم أولادهم مالهم شيء لا تظنوا يا أيها الناس أن مال النبي لأولاده أصلا نحن ارسلناه يدعوكم مجانا ولو جمع مالا النبي ماله ليس لأولاده ليس لأولاده <تصفيق> قطع الطريق على من يظن أن الأنبياء يجمعون الأموال أو يريدون أولادهم بها لما حصل هذا النداء من زكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا من بكلمة من الله وسيزا وحصورا ونبيا من الصالحين وفي سورة الأنبياء فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة أصلح الله بعد أن كانت عاقرا فصارت ولودا أصلح للحمد والولادة كانت الإجابة عن طريق الملائكة فنادته الملائكة نادت زكريا بصوت يسمعه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب خاطبته مشافهة الله هو في محل خلوته وعبادته وفي مجلس مناجاته وصلاته وبشرته من الله ما هي البشاره ان الله يبشرك بيحيى اسم جديد على البشريه لم نجعل له من قبل ثنيه ما سبقعت البشريه ثم يحيى قبله والاسم من الله نزل البشاره به جاء جاء قبل ان يولد يبشرك بيحيى يعني زكريا عرف انه سيولد له ولد وانه سيكون ذكرا والاسم موجود جاهز من الملائكه لم نجعل له من قبل سميه قال هذا سماه يحيى لأن الله احياه بالإيمان وبشره على يد الملائكة باسم موافق للمسمى يحيى حياة حسيه فتتم به المنة يعني لا يموت صغيرا أو يفقط جنينا يفقط جنينا يحيى حياة حقيقية وحياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم وهذا من تمام البشارة ومن الاتصاف بالصفات الجميلة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي بالفيلم إحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله اذا يحيا سيأتي ويصدق ويخبر بكلمة من الله ما هي الكلمة؟ ما هي؟ عيسى عيسى هو الكلمة يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله، فإذا يحيى سيبشر بعيسى ويصدق بعيسى للدليل <تصفح> على ذلك قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. عيسى بن مريم كلمة عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذا عيسى الكلمة لأنه خلق بالكلمة ولذلك قيل كلمة الله لأنه خلق بكلمه الله كن إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال كن قاله كن <تصفيق> فيحيى اول من صدق بعيسى بن مريم وكانت البشاره بيحيى متضمنا البشاره بعيسى ومصدقا بكلمه من الله كان يحيى وعيسى ابني خاله, ابني خالة كان يحيى وعيسى ابني خاله الذي <تصفيق> في بطني يسجد للذي في بطنك فعلها رؤيا راسها اني اجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك يعني حتى أن تصديق يحيى بعيسى هو جنيد وهو سيد يحيى سيد قال تعالى وسيدا حكيما تقيا سيدا في العلم والعبادة سيدا في الفقه والعلم كريما على الله عز وجل من فضلاء الرسل وكرامه سيد وحصورا معصوم من الذنوب والشهوات معصوم من شهو... من ذنوب الشهوات وليس معناه ان فيه نقص وعيب كما قال بعضهم في أنه لا اله له وانما وهذا شيء كلام لا يليق ونقص وعيب وإنما المقصود بقوله حصورا لا ليس به شهوة للنساء ولا يأتيه الحرام من هذه الجهة وهو بعيد عن آثام الشهوات ومطهر ومبرأ من آثار الشهوات فهو حصور لا تشغله شهوات النساء عن الآخرة ولا عن العبادة وهو مكفي من هذه الجهة وليس له ميل إليها طبعا حال نبينا عليه الصلاة والسلام أكبر حب بليهم دنياكم أطيب والنساء لكن مع أنه عليه الصلاة والسلام تزوج عدة زوجات كان أحيانا يطوف عليهم بغسل واحد كلهن في ليلة واحدة من قوة رجولته صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو اكمل من يحيى عليهما السلام ولم تشغله نساءه صلى الله عليه وسلم عن الدرجه العليا ولم يشغله عن كثره العباده بل زاده ذلك اجرا لتحصينهن وقيامه عليهن والانفاق عليهن وهدايتهن وتعليمهن وهكذا وكان لزكريا ذرية ونسل وعقد بقوله هب من لدنك ذرية طيبه واستجاب الله له وقال عن يحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين هذه بشارة ثانية لأن يحيى نبي وأنها اعلى من الولادة لم يبشر الولادة فقط كما أن الله قال لأم موسى إنا ردوه إليك هذه بشارة والبشارة الأعظم منها ما هي وجعلوه من المرسلين وهذه بشاره عظيمه ان يبشر بانه سيسمع نبيا رسولا استغرب زكريا بعدما سمع البشاره قال رب الا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراه عاقر هذا سببان مانعان لحصول الولد انا كبير في السن وزوجتي ما تلد قال الملك كذلك الله يفعل ما يشاء اذا قضى امرا لا بد له قال رب اجعل لي ايه ما استدل على ان الولد سياتي ليحصل لي سرور واستبشار قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزه اشاره يعني لا لن تستطيع النطق في ثلاث ايام مع ان سليم وما عندك مرض ولا فيك عيب ولا في لسانك شيء ومع ذلك لم تتكلم إلا بالإشارة ثلاثة ليال سوية هذا مع الناس أما مع الله تذكر ربك يعني سيستطيع أن يذكر الله باستمرار لكن كلام مع الناس لا يستطيع إلا بالإشارة هذه الآية هذه العلامة <تصفيق> آية كألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، لكن مع الله واذكر ربك كثيرا فإذا مع الله ستتكلم وتذكر وتدعو كما تشاء مع الناس لن تستطيع أن تتكلم إلا بالإشارة هذه آية عجيبة الواحد ما يستطيع ان يتكلم مع الناس عنه ليس باخرته ولا لساني آفة وهو سوي ولا نقص فيه ويهلل ويسبح ويكبر ويدعو ربه ويذكر لسانه سليم واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والاذكار واول النهار واخر النهار لكنك مخاطبه الناس لا تستطيعها ولم تقدر عليها ثلاث ايام متواليه فخرج على قومه من المحراب فعلا غير مستطيع لكلامهم فأوحى إليهم بالإشارة أن تذبحوا بكرة وعشية فأوحى إليهم بالإشارة والرمز أن تذبحوا بكرة وعشية هذه القصة العظيمة فيها فوائد كثيرة قصة زكريا في طلب الولد ومنها أذاب للدعاء مثل إخفاء الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت ما كانت الا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل للدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية اذا الذين في القنوت الناس في القنوت اذا دعا الامام قال ااني صح ااني في الوسط المسجد هذا ليس دعاء فعلى ذلك العلم الذين يفرخون في الدعاء يكون في التلاوة يمشي الهوينه وإذا جاء الدعاء صراخ في المسجد صراخ جعيف هو المامومين كلهم صياح هذا ليس من آداب الدعاء لذلك قال ادعوا ربكم تضرعا وخوفا وزكريا نادى ربه نداء خفية وبعض المأمومين في الصراف القنود يتحمس ويصيح بآمين وربما يجيز عنده أدعي يمكن أن الإمام يدعى الكفار يقول آمين وعليهم كذا وكذا الحين أنت الإمام اللي يدعوه لكن بعض الناس فعلا لا يكون أمرهم ولا يتفطن لأدار الدعاء ويحولها إلى خطبه ولذلك ينضغي خفض الصوت بالدعاء فإن أعظم لأنه أعظم في الأدب والتعظيم عند الملوك أن لا ترفع الأصوات عندهم ومن رفع صوته لديهم مقتوه ولله المثل الأعلى فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به وهو أبلغ في الخشوع وهو روح الدعاء ولبه ومقصوده والخاشع الزليل يسأل مثالة المسكين الذي كسر قلبه وجلت شوارحه وخشع صوته حتى إن لسانه لا يسادي يطاوعه بالنفق وقلبه يسأل مبتهلا وصوته خفيف وكذلك فإنه ابلغ في الإخراف وليس معنى هذا طبعا أن الإمام لا يسمع المرمومين لا يسمع المرمومين لكن لا يطيح لا هو ولا المأمومون والانسان إذا دعا لنفسه أيضا يدعو دعاء خفية يدعو دعاء لا يكاد يسمع إلا همسة وقدع ربكم تضرعا وخفيا وأقرب إلى الاخلاص وكذلك ذي فائدة جيدة للغاية في الدعاء بالصوت الخفيض وهو يقيل العبد أن الرب يسمع مع أن الله على عرشه وهذا في الأرب يدعو فإذا دعا بصوت خفيف هو هذا زيادة وأبلغ في إيمانه أن الله يسمعه مع أنه على عرشه في السماء ولكنه قريب منه يسمعه ولو كان يهمسه إذ نادى ربه نداء خفية فلما استحضر القلب قرب الرب لما استحضر القلب قرب الرب همث وصار النداء خفيا وقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لما صاروا يصيحون في التكبير في السهر اربعوا على أنفسكم يعني خفضوا الصوت هونوا هونا ما إنكم لا تدعون أطم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عنها، فقل إني قريب فقل إني قريب لا فإني قريب طيب الأصل إنه إذا سألك يعني إذا سألك عبادي قل لماذا حدثت قل للدلال على زيادة القرب حتى كل حديث يعني قريب قريب قريب جدا أقرب إلى أحدكم من عنق راحيلتي وهذا القرب قرب خاص ممن من الصالحين المخلصين. وكذلك فإن الصوت الخفيض بالدعاء اعون على الاستمرار لأنه إذا رفع ضحى وما استطاع يتكلم كثيراً ولا يسأل كثيراً لأنه يتعب يتعب مع الصوت المرتفع ويبتد بعض الناس الذين يدعون حول الكعبة بعد فترة يعني هو صيح يبدأ ابدا الثكوت يقول والدعاء يقل بالذات مثل هؤلاء المخوفين بالقطار ربنا ربنا عدل اننا اننا خاصه فاذا كان الدعاء بصوت خفير كان ذلك ادعى المزيد من الاستمرار ومزيد من الدعاء وابعد عن التعب ثم انه أبعد عن القواطع والمشوشات لانه ربما إذا رفع صوتك شوش على غير فإذا الواحد صار يدعو في الطواق بدعاء مرتفع شوش على من حوله ومع ذلك هؤلاء يأتون كأنهم يستحون البلد بالتكتير ويرفعون الصوت والأخوات ولذلك ينبغي نصحهم يقال إذا سألك عبادي عني فإني قريب ليش ترفع الصطيح لا داعي للصياح لا ترفع صوت هذه ليست بحرب ترفع صوت التكبير وكذلك فإنه أعظم في جمع النفس على الله والإقبال عليه وقطع التشويش وكلما وكلما اجتمع القلب على الله كان أكثر تاثرا وكان الدعاء أقرب إلى الله وارجل للإجابة وكذلك فإن الدعاء ينبغي أن يتضمن طلبا وثناء على الله بأوصافه وأن يحمد عز وجل وأن يكون هذا الدعاء خارجا من قلب خاشع ادعوا ربكم تضرعا والحوا وألحوا بالدعاء ألحوا بالدعاء واشتغلوا بالوسيله الى الله توسلوا اليه التوسل إما ان يكون باسماء الله الحسنى فتقول يا رحمن ارحمني يا غفور الغفر لي يا تواب علي يا ستير استرني ونحو ذلك او يكون بسؤال الله باعمال صالحه قد قمت بها فمثل اصحاب الغار توسلوا الى الله باعمال صالحه توسلوا الى الله باعمال صالحه وهناك قصه في هذا الموضوع الآن قصة الأصحاب الغار معروفة الثلاث الذين كانوا في الغار وانطبقت الصخره عليهم فسأل الله بأعمال صالحة ف... واحد سأل الله بجره لوالديه واحد سأل الله بترك الزنا وإعطاء المرأة المال في وقت الشدة بنت عمل واحد سأل الله الامانه يعني الله بأمانته في حفظ المال وتنمية المال لصاحب المال وأنه رجع وأغلب ماله ما أعطاه شيء لا جزان ولا شكورة والثاقة هو لم يأخذ منه شيء وأن الله اجاب الدعاء لما سالوه باعمال صالحه وذا يمكن يقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك مثلا اللهم اني اسالك بصدقتي كذا يجوز ان يتوسل الله باعمال صالحه عملها لله يتوسل الله باعمال صالحه عملها فرجعت مره من المرات امراه في احدى المدن هنا من العرس متاخره في الليل متأخرة. يمكن بعد الساعة الواحد ليلا إلى العمارة التي تسكن فيها وفي مصعد في العمارة ف دخلت المصعد وضغطت زر سبعة على الطابق الذي تسكن فيه ولما انتصف المصعد في الطريق وقف تعطل معلق المصعد صار لا فوق ولا تحت كرر الضغط الزر ما استجاب المصعد جوال ما فيه ضرب على الباب ما في فائدة صياح ما عاد سنك والمصعد داخل هذه الكابينه المغلقه وبدا يقل الاكسجين وبدات هذه المراه تعاني في التنفس فقعدت تفكر وتذكرت قصه اصحاب القار، وكيف انهم سالوا ربهم لما انطبقت عليهم الصخره سالوا ربهم بأعمال صالحة فأنقذهم فجلست تفكر بعمل صالح تدعو به وهي المحبوسة في المصعد تقول لم أجد ما وجدت يعني عمل خالص فكرت صلاة عاجية وصيام عاجي ما شكو ما في عمل كذلك واي قاعده تشك على الاختناق تذكرت عملا فسالت ربها به قالت في لحظه الشده هذه اللهم انه جاءتني فلانة من صاحباتي فقالت اريد العمر والحج فضع اولادي عندك حتى اتمكن اذهب للعمر او الحج واني قبلت ووضعت اولادها عندي وحافظت عليهم ورعايتهم حتى رجعت تمكنت من عمره الحج واخذت اولادها اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك تفرج عني ما انا فيه فانطلق المصعد مباشره بدون اي شيء قالت بمجرد ما انتهيت من الدعاء من طلق وقف عند الدور السابع وفتح الباب وصح اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء فاذا من من الأشياء سؤال الله بالاعمال الصالحة سؤال الله بالاعمال الصالحه والتوسل اليه بها التوسل الى الله باسمائه التوسل الى الله بضعف العبد التوسل الى الله التوسل الى الله بصفاته التوسل الى الله بالايمان به ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان الامن بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا توسلوا بالإيمان رابعاً توسل إلى الله بالأعمال الصالحة خامساً توسل إلى الله بذكر الحال ربي بما انزلت ألي من خير الفطير ربي إني وهنا مني هذه من أنواع التوسل الجائدة توسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى اجابته كما فعل عمر مع العباس وقال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا يعني في حياته، فتسبينا نتوسل إليك بعم نبينا، فسقوا. أما طلب الدعاء من الآخرين، فقد شدد في شيخ الإسلام ورأى يعني قال كلاما يكاد يمنع هذا ان واحد يطلب الدعاء من واحد. قال لان في حاجه للمخلوق ليش تسأل المخلوق تقول بعيني بعيني تقصد عيني صح ليش تعلن قلب ادعو انت ادعو انت وحمل شيخ الاسلام النصوص اللي فيها طلب الدعاء من الاخرين مثل حديث عمر بن صح لا تنسى يا اخيه من يعيث حديث قيس القرني حمله على محامل منها ان السائل يريد نفع اخيه حتى لا يتمحض السؤال لنفسه خاصه ويريد الاحسان إلى اخيه من باب ان الملك يقول امين ولك بمثل فاذا شيخ الإسلام رحمه الله كان لا يرى ان الواحد يقول للاخر ادعي لي وتكفى ادعي لي ولا تنساني من دعائه لأن فيه ذلا للمخلوق وطلب من المخلوق وترجي المخلوق قلت <تصفيق> قال أن الشيخ العثمين رحمه الله جاء واحد وهو في المسعة قال يا شيخ الدعيني تكفى دعيني يا شيخ دعيني. قال تعال أوقف قال توجه الكعبة قال ارفع يديك رفع قال يلا ادعي يلا إذن ادعي لماذا تقول لي أنت دعيني دعيني يا شيخ هذا الكعبه امامك ارفع يديك واجعه الله عز وجل على حاجتك واضطرارك وفقرك يعني احيانا بعض الناس يكون في ضائقه وضيء وهذا فيقول يا شيء سيكون أنت لا نجعلني أنت فاحب الضرورة أنت لو دعوت الله دعاءك عند الله يمكن يقع في موقع أعظم من هذا اللي ما يشعر بكربتك ولا يشعر بحاجتك ولا يشعر بضربك غير نفيذ حاجة للمخلوق وسؤال المخلوق فهذا ما يتعلق بقضيه التوسل بالاعمال الصالحه وطلب الدعاء من الاخرين واما طلب الدعاء من الأموات والتوسل الى الاموات والتوسل الى الغائبين والتوسل للبعيدين وطلب الدعاء من البعيد والميت والغائب هذا شرك ولا شك وهو حرام ولا يجوز والله الموفق يقول السؤال